بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحدث والصلاة والسلام على من لا نبي بعده كنتم غير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه منكي وتؤمنون بالمعروف ب كان طير اللَ منِ مؤّونَ وَأَك الفَق فق الأمر بالمعروف وال عن بق الأمر بالمعروفِ والَّ عن ب الأمر بالمعروف وال عن فق الأمر بالمعروفِ فهذا الأمر بالمعروف وال عن الممتري قد وه جانبوا وكثر مجانبه وعزت مطالبه فقل طالب فقه الأمر بالمعروف والنهي عنه الأمر بالمعروف والنهي وهي لفضيلة الشيخ أبي إحاق الحويني والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له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 فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضع في الإيمان ذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة واجبة كما أجمع أهل العلم على ذلك ونقل أجمع أهل العلم كثير من الأئمة منهم أبو محمد بن حزن والجساس وابن عطية ونقل القرطبي كلام ابن عطية مقررا له وسائر أهل العلم الذين تكلموا عن هذه المسألة قضوا بوجوب الأمر بن عروفي والنهي عن منكر على سائر أفراد الأمة على حسب الدرجات التي ورد ذكوها في الحديث يعني الوجوب على حسب الاستطاع كما سنفصل ذلك ان شاء الله فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه وكثر مجانبه وعزت مطالبه فقل طالبه وأنت إذا يممت وجهك شطرة أي مكان سترى المناكير قد فشت في الأسواق الحوانيق وفي الجامعات وفي المدارس وفي الشارع بل وبكل أسف امتدت هذه المنكرات إلى دور العبادة مثل المساجد أيضا فما من مسجد إلا من شاء الله عز وجل إلا وترى فيه منكرا أو ترى فيه مناكير ومن أعظمها المساجد التي شيدت على القبور فهذه من أعظم المناتر لأنها تناقض التوحيد فالأمر المعروف النعم منكر من آتد الواجبات ومن أجل القربات في هذا العصر الذي نعيشه هناك محنة حدثت لهذه الشعيرة العظيمة لما نوقشت مسألة الحزبة في مجلس الشعب ومع تثرة المهاجمين للشريعة والمعتدين على رب العالمين وعلى رسوله الأمين وطالب أهل العلم بالعقوبة الحاسمة لمن يتطاول على دين الله عز وجل أو يتطاول على رب العالمين سبحانه وتعالى فقام كثيرون يعارضون القيام بهذه الحسبة بدعوة ان هذا اعتداء على الفرية الشخصية في الاسبوع الماضي قرأت مقالا لرجل يشتم الله هذا هو اللفظ الدقيق الصريح يشتم رب العالمين فرد عليه جماعة وقالوا ان هو يعني حده القتل فرد صحفي لامع مشهور قال يعني طبعا التهديد بالقتل وهذا الكلام معنى ذلك يا جماعة اللي طبعا رد على هذا الهلفوت اللي بيشتم ربنا شحانه وتعالى ايضا صحفيون صحفيون عاديون يعني مش, مش ناس متخصصين فرد صحفي اخر وقال ان بيعتب على اكوان الصحفيين بيقولوا انت لما بتهددوا بالقتل بانتوا كده اصبحتوا انتوا المتطرفين في خندق واحد والمتطرفين دلد هما دايما عايزين يقتلوا الناس فإن تبقى لما تكون صحفي معتادة وتهدد بالقتل بأن تبقى إيه جنب المتطرفين فبيعتب عليه أنه هو استخدم إيه يعني لفظ القتل أو التهديد بالقتل هذا الذي يشتم رب العالمين وإن ده فيه اعتداء على الحرية الشخصية ومن هذا الباب ولج كل الذين يطعنون على دين الله تبارك وتعالى مع قطع النظر على رعاية التخصص في المسألة فالأمر معروف أنه على المنكر واجب كل على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الدرجة الثالثة واجبة قطعا على كل الأعيان على كل الأعيان ولا ينفك عنها أحد قط إلا انفك عنه الإيمان وهي أن ينكر بقلبه أن ينكر بقلبه كان يعجز عن الإنكر باليد ماشي يعجز عن الإنكر باللسان ماشي لكن لماذا لا ينكر بقلبه وهذا القلب لا يطلب عليه أحد فكان خائف من تبعات الأمر المعروفة أنها المنكر وديما هذه الشعيرة تأتي بمشاكل لصاحبها لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فمعروف أن هذه الشعرة لازم تجر على صاحبها مشاتل فعلى حسب المنكر وعلى حسب المحتسب عليه لكن الإنسان إذا أنكر بقلبه ما هو الضرر والضير الذي يعود عليه لذلك قال عليه الصلاة والسلام وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان إذا لم ينكر بقلبه فما بقي لهذا الإنسان إيمان أصلا فأما الأمر بمعروفة مع المنكر نرجع إلى تعريف المعروف وتعريف المنكر أما المعروفة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولكل ما يستحسنه عباد الله المؤمنون عارف فيه أشياء زي العرف مثلا قد يستحسنها الناس لموافقتها للشريعة أو لموافقتها للمصالح العامة التي تعود على الناس بالنفع فهذا كله داخل في جملة المعروف والمنكر أيضا هو كل ما أنكره الله تبارك وتعالى واستقبحه عباد الله المؤمنين فهذا كله داخل أيضا في المنكر وذلك يدخلون في المنكر مخالفة العداد والمروء أو الكلام على المروء داخل أيضا في هذه المسألة يعني قديما المروءة أو الإنسان ساقط المروءة كان بيبقى له علامات وهذه تتبدل من بلد إلى بلد فلا بد أيضا من رعايتها في كل بلد على حدة كان زمان التلفز في الطريق يعتبر من خوارم المروءة الآن إذا لم يتلفز في الطريق هم فين يروح يضيع تكل عربية واللي حاجة قديما ده كان من خوارم المروءة الآن ليس من خوارم فلا بد من اعتبار أيضا العرف أيضا في هذه المسألة وتدخل تحت ما يراه المؤمنون حسنا أو ما يراه المؤمنون قبيحا أما الأمر المعروف النع المنكر فهو بينه وبين الجهاد فرق وإن كانت لهم يدخل في باب الجهاد ولكن الجهاد لا بد فيه من إمام والجهاد يكون بالسلاح غالبا بالقتال يعني والاستخدام السلاح ثم الجهاد مصطلح إسلامي خالص والمقصود به مقاتلة الكافرين مقاتلة الكافرين أي, أي قتال يقع بين طائفتين من المسلمين لا يكون جهادا إنما الجهاد مصطلح خاص إذا قاتل المسلمون الكافرين هذا الحرب اللي حصل بين العرب وإيران مثلا هذا ليست من الجهاد إنما هذا اسم قتال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا على ما في كلمة المؤمنين بالنسبة لي هؤلاء الشيعة من نظر عندي لكن إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين يبقى ذا اسم قتال اسموهش إيه جهاد الأمر المعروف أنه المنكر يمتاز بائبي أو يعني يفترق عن الجهاد بفرق أساسي وجوهري وهو أنه يشمل المسلم والكارب ويقع في بلدان المسلمين أكثر يعني نساء الأمر بنعروف النهع المنكر يقع في بلاد المسلمين أكثر ما بين المسلم وما بين أخيه كذلك الأمر بنعروف النهع المنكر يجوز للفرد وللجماعة يعني يمكن إذا أنت رأيت منكرا فيجب عليك أن تنكره على حسب الطاقة بخلاف الجهاد الذي لابد له من إذن الإمام وكما قلت لكم اتفق العلماء وهذا إجماع صحيح نقله كافة أهل العلم أن الأمر المعروف النهي عن المنكر فرض لازم على الأفراد كل بحسب استطاعته يبقى الكلام على أدلة الأمر المعروف النهي عن المنكر من الكتاب السنة وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك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 قالنا أو جعل الإيمان بالله عز وجل واليوم الاخر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تعالى كنتم خير أمة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون وذكر ربنا تبارك وتعالى بني اسرائيل كيف أوقع العقوبة بهم فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان ذاود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبئس ما كانوا يفعلون لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر وقصة السمك وأكل السمك يوم السبت من القصة التي سجلها القرآن عليه ملخص القصة كما يذكر ابن عباس وغيره أن جماعة في قرية ممن حرم الله عز وجل عليه الصاد يوم السب أن جماعة في قرية الصاد السمك يوم السب وشوه يوم يوم الأحد فلما فاحت ريح السمك فأنكر عليهم جماعة من الذين لا يتعاطونه ولكن انكروا عليهم انكارا خفيفا ثم لم يلبث هؤلاء ان الصاد سرا معهم ايضا وقالوا اننا قد قرمنا السمك قرمنا السمك يعني هيموتوا من ايه من شده الشهوه إلى اكل الايه الى اكل السمك فانقسمت القريه إلى طائفتين طائفة المؤمنة قالوا يعني نخشى أن تقى علينا العقوبة فجعلوا فاصلا أو سور كده داخلي ما بين شطري القرية جماعة الذين المؤمنون الذين لا السمك كانوا في ناحية والذين أكلون السمك كانوا في ناحية وفشى فيهم أكل السمك وبعدما كانوا يأكلونه سرا أصبحوا يأكلونه جهرا وجعلوا لكل قسم بوابة فكانوا يفتحون الباب في الصباح ويأكلونه ينطلقون إلى شؤونهم حتى كان يوم ففتح أولئك المؤمنون بوابتهم وخرجوا ولكن بوابة هؤلاء الذين بجانبهم لم تفتح فانتظروهم كثيرا ولما لم يخرجوا تسلقوا الجدار عليه فإذا هم قرده كما قال الله تبارك وتعالى مشفهم قرده لأنهم عفوا أمر الله عز وجل وفي حديث ولكنه ضعيف رواه الترمذي في سننه إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يفعل المنكرات فيأتي الآخر فينهاه عن ذلك ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه فضرب الله قلوب بعضهم لبعض ثم أخذهم فقوله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي تلبسوا به ولذلك عاقب هؤلاء الساكتين على هذا السكوت كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني الفتنة إذا نزلت وهو العذاب لا يصيب الذين ظلموا وحدهم ولكن يصيب الذين سكتوا ولم يأخذوا على أيديهم وفي سورة الأعراف أيضا في قصة أيضا بني إسرائيل قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعذّبون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون هؤلاء الذين أنكروا برغم أنهم يعلمون أنه لن يستجاب لهم نفعهم هذا فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفتقون أنجينا الذين أنهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فإنك لما بتأمر واحد بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأنت تعلم سلفا أنه لن يستجيب لا يحملك هذا على ترك الأمر بمعروف أنه المنكر حتى وإن لم يستجب لأنه إذا نزلت عقوبة الله عز وجل تستثنى من هذه العقوبة لإلى أنك أديت ما عليك الدعاء إلى الله عز وجل ليس عليهم أن يحملوا الناس قسرا على الصواب إزيز هذا في أيديهم ده بقى شأن السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية في, في يدها إيه؟ الحل والعقل لكن نحن إنما نأمر وننهى وليس بأيدينا الحل والربط بطبيعة الحال ومع هذا ننكر ليل نهار صباح مساء ولا يجوز لنا إلا ذلك نحن ننكر في كل وقت ننكر حتى وإن نعلم ان هذا الإنكار سيذهب أضراج الرياح أيضا لأن هؤلاء لما قالوا لهم لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم إحنا بنتعل هذا إعذاراً إلى الله تبارك وتعالى أننا يا رب نفتزنا ما أمرتنا به أما المسألة حمله بقى وكفه هذه ترجع إلى من له الشوكة وله السلطان والآيات في هذه المسألة كثيرة والسنة فيها أيضا الكثير الطيب فيها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وفي الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع الطاع في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وأن ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان إلا أن تروا كفرا بواحا ده الاستثناء ده معنى إيه معنى الخروج معنى الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا يعني ليس لصاحبه فيه عذر ولا تأويل ولا شبه التأويل برضو ليه عشان فاطر الخروج معناه الدماء الخروج معناه الدماء يعني مثلا بعض الناس يقولون ان فلان على حاكم من الحكام أنه كافر طب كافر ليه لكذا وكذا وكذا طب هل هذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة فيها برهان صاطع صاطع ليس هناك اعتراض عليه ولا هناك شبهة تحول دون تنفيذ هذا القروج أغلب الذي نسمعه في زماننا هذا الشبهات دفلاة والتأويلات دفلاة لأن هذا لا نرى شيئا بواحا بواحا واضحا لا سيما إذا أحيط حاكم ما ببيطانة سوء هم اللي بيزينوله قال له يا شوات العيل دول فمش حاج إحنا بقى معدن العلم وإحنا بقى اللي بنفهم وإحنا بقى أنا رجل سنة 80 سنة هو 70 سنة وأنا اللي فاهم ودول ما بيفهموش حاجة ويبتدي يجيب الآيات والأحاديث ويلعب بقى بالنصوص والكلام ده هذه شبهة من أقوى الشبهات في ترك قتاله في ترك قتاله وأمره إلى الله تبارك وتعالى لكن كلمة الكفر الذي اللي هو فيه برهان من الله يبقى كفر صريح واضح يتفق الكل على أن هذا كفر هو ده معنى إلا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان لكن فيه من الله برهان وإلا فإن تعرف الشبهة تدرأ الحد على طول فضلا عن الكفر الشبهة بتدرأ الحد فضلا عن الكفر أنا أكرر هذا الكلام حتى لا يثمه أحد من إخواننا خطأا الشبهة تدرأ الحد يعني مثلا إذا افترضنا جدلا أن رجل دخل على فراشه فوجد امرأة فواطئها ثم تبين له أنها لا يستخدم فهل يقام عليه الحد أم لا لا يقام عليه الحد ليه لوجود الشبهة وإن عادة لا يكون على فراشه إلا امرأة خلاص وهكذا كل ما جرى هذا المجرى ودخلت فيه الشبهة يدرأ الحد عن صاحبه خلاص إذا كان الشبهة تدرأ الحد سنبابي أولى الشبهة تدرأ الكفر إيه نعم الأمر معروف أنه على المنفر له ثلاثة أركان كما تكلمنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل لها ثلاثة أركان والحقيقة الدعوة بإطلاق يعني الدعوة بإطلاق لها ثلاثة أركان كان الامر معروف انها المنكر الركن الاول وهو المحتسب وهو المنكر خلاص الركن الثاني المحتسب عليه وهو المنكر عليه والركن الثالث المنكر ذاته خلاص يبقى في ثلاث اركان لهذه الشعيره المنكر والمنكر عليه والمنكر نفسه ولكل ركن من هذه الأركان أحكام وآداب تتعلق به فمثلا المنكر له شروط وآداب شروطه الإسلام والتكليف والاستطاع الإسلام أن يكون متلمة لأنه مخافر بهذه النصوص جميعا والتكليف لا يجب عليه الإنكار إلا إذا كان مكلفا لقوله صلى الله عليه وسلم ورفع القلب عن ثلاث منها الصغير حتى يحتلم الصغير حتى يحتلم فما لم يبلغ الحنف ما لم يبلغ البلوغ يعني خلاص يبقى إيه لا يجب الإنكار في حقه إنما يستحب والاستطاع إذا استطاع أن ينكر باليد واجب عليه إن استطاع أن ينكر باللسان واجب عليه أما في القلب فهو واجب على كل الأفراد بلا استثناء إذن اليد واللسان هما اللي يدخل فيهم مسالة الايه الاستطاع أما القلب فكل الناس ينبغي أن يستطيع ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم وجود الإيمان بالدرجة الثالثة من الممكن بقي بعض الشروط التي اختلف فيها أهل العلم مثل العدالة ومثل إذن الإمام العدالة هل يشترق العدالة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يعني مثلاً وحد بدخن لكن بدخن سرًا فلما خرج للشارع لأ واحد بدخن في الشارع هل ينكر عليه ولا لا وهو بدخن برضه فرأى رجلاً آخر يدخن هل ينكر عليه ولا لا ينكر الذين اشترطوا العدالة أن لك لا, لا يجزدوا الإنكار لقول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنشون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ولقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا فالك يبقى كيف يعني يمكن مثل هذا المنكر وهو متلبس به فالجواب عن هذه الآية أن الله عاب عليهم أنهم تركوا الأمر أنهم مش, مش زي ما الذي احتج بالآية فهم عاب عليه أنه فعل المخالفة ثلاث أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون هذه الآية في الحقيقة ليس فيها دليل لهم بل من تدبر هذه الآية وجد أنها دليلا عليهم عليهم والآية الأخرى انما خرجت مخرجة زجري لترك الأمر هؤلاء تركوا الأمر فعيبوا بترك الأمر مش عيب الذين أمروهم بالمعروفة ناهم عن المنكر لا إنما عاب الله عليهم أنهم تركوا أمره لا أنه عاب على الذين عابوا عليهم ولا مش واضح الكلام إنما عاب عليهم أنهم تركوا أوامره تبارك وتعالى والآية ليس فيها تعرض لمن أنكر على غيره خلاص وبعدين لو كان من شرط إنكار العصمة لأفضى ذلك إلى ترك الأمر بنعروف والنحن المكر بكلية إذ ليس هناك انسان إلا وهو متلبس بمعاطم والشافعي ما ينسب إليه في يعني هذا الأمر لما كان بيقولي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارات المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة يعني إذا كان نسان متلبس بمعصية وآخر متلبس بذات المعصية فيجب عليه أن يسرى هذه المعصية من نفسه ومن ومن هذا الفاعل وإلا إذا كان نسان بيدخل وسيجعله التدخين يطرف الإنكار على المدخل لن يلبس هذا الإنسان بعد ذلك أن يستمرئ هذا الوضع حتى يراه معروفا فهو الحقيقة الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن العدالة ليست شرطا في الإنكار بل قد يتلبس المرء بالمعطية ويجب عليه أن ينكر المنكر الذي يراه منكرا ويأمر بالمعروف الذي يراه معروفا يجب عليه وجوبا على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إذا مسألة إذن الإمام هل يجب أن يأذن الإمام للآمر بن عروف النعو المنكر الجواب لا, لا إلا في استخدام السيد هو ذا للعلماء ذكروا أما مسألة أن يرى المرء منكرا فينكره فهذه المسألة لا حاجة لإذن الإمام فيها وحديث أبي سعيد عندنا نص في ذلك نص في ذلك لما خرج الى المصلة فوجد مران ابن الحكم اخرج من برن وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فواحد انكر عليه فهو انكر عليه الامام شخصيا مش اداله اذن قال له هات الاذن عشان انكر عليه ها؟ لأ انكر عليه شخصيا مش ازاي بقى المعارضة دلوقتي المستأناسة يتفقوا مع بعض من تحت التربيض انا حقول كذا وانت تقول لا وخلاص وطيبقى هي دل ايه طيبقى دل معارضة ان يقول لا وهما بالتفاصيل وممكن يحدفوا بعض بال بالخد ويطلعوا في الاخر ايه زي ما بعض الصحابين ما تعرفش صحابين دول مشكله لا تحركون بمبدا على الاطلاق ما عندهمش مبادئ اوعى تاخد قيمه من واحد صحاب ابدا لانه ما عندوش مبدا اصلا لك ايه السياسي عايز كده فلا تاخد قيمه من الراجل صحاب ابدا ما القيم منه فكان آه زمان آه كنا نقرا بقى ايه موسى صبري كان ايه يعد في خالد مرحيد دين خالد مرحيد دين دين الرجل يسار المعروفة على الاهالي وبعد ان يشتموا بعض نصحات الجرائب التاني يوم يقولك ايه وخالد مرحيد عزمنا في العزبة بتاعته وأكلنا ثمان وأكلنا بتاع وأكلنا مش عارفين فبعض الناس تشكل مسألة دي فقال لي انت كنت لسه تشتموا بعض نصحات الجرائب وعملين تاكلوا مع بعض قال له دي حاجة ودي حاجة والخلاف لا يفسد دلول دي قضية فهو الآن دي ماتفقين على انه ياخد الاذن واخد بالك يعني دول يعني وقعوا في باقعة اشر من الحكاية التي يحكوناها في الاساطير ان ايه كل واحد كان يتأثل يطلع له عفريت واخد بالك والعالم من المساء منتشر في الارياف اول يعني لو كواحد يتأثل لازم يطلع له ايه اطلع له عفريت فواحد سين وثمانين سنة اتلوه فطلع عفريته سين وثمانين سنة برضه واخد بالك فالعفريت قاعد مكان الجث فمعد واحد فالع واخذلك فقال لي خد يا ابن خذ بيدي عشان أخوفك ها؟ <تصفيق> أو متفين برضو مع بعض فهو مسألة إذن الإمام مسألة غير واردة لا سيما الحديث الذي نشرحه نص في هذه المسألة لأن ال الذي اعترض فهو كان أبو مسعود بدري أو كان غيره الذي اعترض انما اعترض على الإمام مباشرة وبطبيعة الحلم يأخذ إذنا من الإمام إنما يؤخذ الإذن من الإمام كما يقول أهل العلم في استخدام السيف لو المسألة تصل إلى استخدام السيف فلا يجوز إلا بإذن الإيمان فإذن يبقى شروط الثلاثة لأهل العلم اتفقوا عليها الإسلام والتكليف والاستطاع ومن الشروط المختلفة فيها العدالة ومسألة إذن الإمام والصواب الأساسية نشطرط العداله ولا نشطرط إذن الإمام في المثال المنكر عليه المنكر عليه إذا كان بالغاً وجب الإنكار عليه طيب إذا كان صبياً هل يجب الإنكار عليه أيضاً الصواب أنه لا يجب ولكن يستحب الإنكار عليه من باب إقامة شريعة الله عز وجل وتعويض هذا الصغير على حدود الله تبارك وتعالى وأن لا يتجاوزها يعني مثلا ولسنه ثمث سنين وملبسين خاتم ذهب فمعروف إن الذهب محرم على الذكران فهل ننكر على هذا الصبيل أنه ليس الذهب وجوبا لا وجوبا لا لا ننكر عليه وجوبا إنما يستحب أن ننكر عليه بقي الرفن الثالث وهو المنكر نفسه فله شروط الشرط الأول أن يكون منكرا حقا ما يكونش سنة وينكرونها زي ما وقع لكثير من الناس في بداية الدعوة لما كان الدعاء يدعونهم إلى شيء من السنن لم يتعودوا عليها كانوا ينكرونها أشد فلا بد أن يكون المنكر منكرا لا أن ينكر المرء يعني بمجال العادة أنت ما تعودت على ذلك ومتنكر يعني مثلا واحد بيقول أنا مالك وسايب إيديه فلما يرى واحد بيقبض ينكر عليه ينكر عليه ليه؟ لاعتقاده أن الذي تلبس به هو السن ولذلك احنا قلنا في المجلس الماضي يشترط العلم يشترط العلم ولو في المسألة التي ينكر المنكر المنكر على الآخر بها ولو في هذه المسألة فقط يشترط العلم وهذه من الأشياء التي سنرجع إليها فيما يتعلق بالركن الأول من الأركان الثلاثة لهذه الدعم يشترط أن يكون الشيء منكرا خلاص؟ دي نملت واحد نملت اثنين وأن يكون قائما في الحال وأن يكون قائما في الحال يعني هذا عمل منكر ولا هو. فلابد أن يكون قائما في الإيه؟ قائما في الحال نمر الثلاثة وأن يكون ظاهرا وأن يكون ظاهرا لكن لو واحد جاء والسفر وراء جذار فلا يحل لك أن تتجسس عليه لا يجود لك أن تتجسس عليه وهذا هو الأصل هذا هو الأصل أن لا يجود لك أن تتجسس عليه لأن الله عز وجل قال ولا تجسسوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا ولأن الأصل الانكار المنكر الظاهر خشية أن يرشوا في المجتمع أو أن يراه الناس فتعودوا عليه لكن إذا عصى الرجل ربه عز وجل خلف جدار أو بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يتوجه إليه الانكار حتى يظهره إما بالفعل أو بالقول يعني ممكن هو يعطي الله عز وجل مستكرا وبعد يصبح الصبح يوعد على المصطبى ويحكي إيه كان بيعمل إيه بالليه فحينئذ صار ظاهرا مش لازم المنكر نفسه كفعل لكل موجود بل إذا تكلم به وأظهره في القول فيجب أن ننكر عليه إذ أظهر القول به إذا تكلم به وأظهره في القول فيجب أن ننكر عليه إذ أظهر القول به والدرجة الرابعة هي لا ينكر في المسائل المختلف فيها وطبعا هذا الشيء الأخير فيه نظر أو فيه تفصيل المسائل المختلف فيها إما أن يكون الخلاف معتبرا أو غير معتبرا فإذا كان الخلاف معتبرا فلا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر إنكارا مفضيا إلى القطيع وهذا الأمر أنا أرى أنه أخوانا في أمثل الحاجة إلى ضبطه ليه لأنهم حصل بينهم فرقة بسبب نفق هذه المثال إذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه الإنكار المفضي إلى القطيعة الإنكار المفضي إلى القطيعة يعني في بعض الناس مثلا سمع كلمة مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصائص التوحيد الإلهية فقال لا يبقى كده هو بيقول بقول سيد وبقول الجماعة القطبيين وهو قطبي واحذروه والخبيث ومش عارفين الكلام ده ومتجع وسروري الى اخر إيه اللسه الجهزة اللي هي بتتلزق في اي حد يعني مش محتاجين ان هم الاول يشوفوه لا هو بمجرد بس ما يقع في جارة تهم وما يميدين والايه على طول والختمة ده بيشتمل على ايه على عدة اشياء سهلة زي انت عارف كان زمان في الاعتقالات كل المتهمين متهمين بقلب نظام الحكم توما ثابت حتى, حتى برغم ان مش عارف نظام الحكم ده بتقلب ازاي واخدلك ولا يعرف نظام الحكم ده فين أصل هو فين عشان يروح له حتى ولا يبصط عليه ولا الكلام ده لكن دي توما جاهد كان معنا ولد سنة واحد ولد نقاش من المنصورة ونزل القاهرة علشان خميس وجمع علشان يأكل كباب وكفتة وإيه ويشم هواء ولاد الزواج في القاهرة ويدخل فيلم يرفع النفس وأنا فاكر فيلم ما نفاش اسمه أبدا منه قال إن كان فيلم جانبا اسمه المشبوط فقال إنه هو نزل من دان رمسيس يتشبه وأخذ بالك والجزام دين في العمل فقاموا واخدينه وجايبينه معاني الودي ده ما كان لهش أي علاقة بأي حاجة على الإطلاق ده بقى كان من 1536 القادة اللي هو كان يسمونه المتحفظ عليه تعالف ايه نحن نحكي لكم بقى نبصركم بقى بالأصناف أصناف الناس كان فيه متحفظ عليهم كان في معتقلين المتحفظ عليهم اللي هما اتقبض عليهم واستداد حي واخدوا لك اللي هما الرؤوس اللي هما إحنا بقى واخدوا والمعتقلين بعد احداث الصيوط والجهاد والضرب وال Pastle كل الذي كان يقبض عليه كان يبقى اسمه أيه معتقل إنما الذي كان قبل كده اسمه أيه متحفظ عليه المتحفظ عليه كان في الجرايد يقولوا هم دول بقى القادة المحركين للجمهورية كلها كان من ضمن المحركين الولد ده أسفieldك كان من ضمن المحركين وكان من ضمن المحركين واحد كان من محافظه القنى جلنا بالشرط والفنل واخذلك ايه يا فلان العمركد قال ابدا والله فتركب الجاحش واخذ الجموسة ورايه لقيت البوكس واقف جنبي وقاموا متيبين للحمار والجموسة ومركبيني واخذلك فهو ده واحد برضو من ضمن الايه من ضمن القادة يعني فالولد ده المقاش ده لما كان نروح نحضر جالسات المدعاليش تركي فأمه بتقول له ايه مش أمه أبوه بيقول له بقول له قالت قل له انا بسيب بالدين وبصليش وحزلت فداخل فعلا داخل كنا احنا 15 متر 15 و15 فكنت انا معاه فبقول لي ايه بقول لي والله يا بيه انا بسيب بالدين وبصليش يا سلام على القاضي عمل فيه عماية وشتم وهزأه وقال له استمرار 45 يوم طبعا هو ما داريش ودنا كلنا استمرار بس توجه له الايه وجه له الكلام كما لو كان هو اللي خد الاستمرار الواحد فالاستمرار برضو ايه معاه 45 يوم تخزرك. فكانت إيه التهمة الأولى المتهم بها كل 1536 أول تهمة قلب نظام إيه الحظ فأخوانا دول الله يصلح لهم عاملين برضو إيه تهم كده أي واحد يفتهمونه ويعقرونه يقوموا إيه أهو كذا وكذا وكذا وكذا فقال لك بس طالما قال إن توحيد إيه الحاكمية من أخط خصائص توحيد الألوهية يبقى دائزا الحاكمية وسيد قضو الكلام ده مع أن هذه المسألة لو أنا مثلا سأل هذا المتكلم او هذا المعترض طيب توحيد الإلهية ما أخذت خصائفه حيقول مثلا العباد او المحبة طيب هل هذه أو هذا الكلام فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده يعني هل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الإلهية كل الدنيا تقول إنه يدخل ليه؟ لأن المشركين رضوا بالله ربا وأنفوا أن يكون حاكما عليهم والحاكمية اللي أقصدها مش المقصود ده الولاية فقط انا قلت في هذا الكلام يصل إلى أن تحكر أي بد أن يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء مش المقصود اللي مسأل إيه مسألت خصوصا إنما هو الحكم بشموله وعمومه كما قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله فإذا رفض الإنسان أن يكون الله عز وجل حاكما فقد رد إلهيته عليه والمشركون كانوا يؤمنون به ربا وكفروا به إلها أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاق فحتى لو أنا مثلا قل ان توحيد الالهية نمر واحد في توحيد الحاكمية فهذا اجتهاد من وإلا فتوحيد الحاكمية قطعا داخل في توحيد الألوهية مش عايزة كلها واختلفنا في الترتيب إذن هو يقول المحبة الأول أو العبادة الأول والحاكمية رقم ثلاثة أنا خلت الحاكمية رقم واحد وخلت المحبة ما سبقم اثنين ما اختلفناش ما خرجناش في النهاج المسألة كلها مسألة إيه ترتيب يعني خضع للنظر وخضع للمعنى الذي استقر في ذهن المتكلم لما أراد أن أتكلم فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكون فيها هج فضلا عن التشنيع والتشغيب والاكتراء وهذه الأشياء ليه؟ لأنها محتملة لأنها محتملة حتى لو اضطرطنا جدلا إن هذه المسألة فيها نظر فكان ينبغي المكاسبة ويقال إنك قلت كذا وكذا فهذا القول فاشد لواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست فأنا أرد أقول لا والله إنا أما واحد فأنا مش موافق عليها واثنين موافق عليها وثلاثة واربعة وخمسة مثلا مش موافق عليه ويحطل ايه يحطل شيء من النقاش في المسألة وخلاص وتبقى المسألة داخلة في باب الخلاف الخلاف المعتبر فهو لما نيجي بقى على مسألة هل يجوز الإنكار في مسألة الخلاف نقول لابد من تفصيل مسألة إذا كان الخلاف معتبر بمعنى إن الدليل يخدم الوجهين معا ولست أسعد بالدليل من مخالفك يبقى خلاص لا يدود الإنكار المفضي إلى المقاطعة والمهاجرة فضلا عن المشاجرة والمشاغرة إنما النوع الثاني من الخلاف وهو الخلاف غير المعتبر أي الذي ليس مع المخالف دليل أفضل أو دليل ضعيف جدا أو دليل لا يخدم القضية ومع الآخر دليل واضح في المسألة فحينئذ يتوجه الإنكار عليه ولا ينبغي أن يقال له كيف تنكر عليه مش كل قول يوجد في كتاب يبقى معتبة وليس كل كلام إيه جاء معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر يعني كلام بمعنى هذا المعنى يعني قول مثل بعض الدعاء في كتبهم وأوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا ألا يحرموا لحوم الكلاب على المسلمين اللي هم هناك يعني فليس عندنا نص يحرمه الكلام ده كلام مقبول؟ هل لان لأنه قال به قائم أسكت هذا مخالف للدليل قطعا مخالف للدليل قطعا هذا المتكلم له مسائل كثيرة انكرناها عليه فأمس فقط واحد يبدو سمع وقرا كتاب سنه الالي متاخر قوي فمسجل رساله تقطر حزنا ان انا يعني كيف اتعرض لمثل هذا الادعاء في كتاب سنه الالي ولا أتأدب معه برغم, برغم ان هذا المردود عليه وقع في كثير من المسائل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة بل خالف إجماعهم في بعض المسائل فلما يأتي إنسان لمجرد أنه وجد كلاما لعالم في كتاب عاري من الدليل أنكر عليه أقول لي لا إنكار في مسائل الخلاف هو ده بقى اللي ينبغي أن ننكر عليه يعني لما يأتي مثلا واحد يقول أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل إنما اللي يقتل الرجل لكن المرأة لا أيه الدليل على كده حديث مكذوب أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل وهذا حديث باطل عند أهل العلم بالحديث فلما يأتي واحد يعتمر على هذا الحديث أنا أنكر عليه لأن مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ومن هذا من صيغ العموم والأصل في الأدلة العموم أن يخاطب بها الرجال والنساء معا فلا يستثنى طائفة منهم إلا إذا قام دليل صحيح بيستثناء طائفة من هذه الطوائف كذلك دية المرأة على النصف من دية الرجل يقول لك لا دية المرأة كدية الرجل والاحناب بيقولوا إن النفس بالنفس طيب ده هذا الكلام ربنا سبحانه يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فهذا كان في شريعة بني إسرائيل والآية واضحة صريحة ثم جاء في ديننا وفي شريعتنا ما يخصص ذلك أو ما يبين ان المسألة ليست على هذا العموم الذي ورد في كتاب الله عز وجل بالنسبة اليهود فالنبي عليه 자주 challenging لما فيقول إن دية المرأة على نصف من دية الرجل فيقول إزاي وهو دم المرأة أرخص من دم الرجل لا دم المرأة كدام الرجل طيب دم المرأة كدام الرجل فما ميرةة المرأة نصف ميرةة الرجل وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل فإيه المانع من باب العقل يعني أن يكون دمها نصف دم الرجل بية المرأة إذا قتلت يعني نفس بية الرجل إيه المانع وما هو المستنكر في ذلك عقلا وهي نص الرجل على طوله فيأتي يقول إن هذا الكلام يخالف ما عليه جماهير الفقهاء وتي طالع كتب الفقهاء ليه كلهم متفقون على ذلك إلا الأصمد وإنه علي من المعتزر وينسب هذا لكلام أهل العلم يبقى هذا ينكر عليه ولا لا ينكر عليه لإنه مخالف للدليل الراجح ولا دليل معه أصلا في المسألة فمسألة الإنكار اثرت الإنكار في المسائل المختلف فيها ينبغي أن يكون هذا التفصيل في المسألة ليس كما وقع في كلام بعض أهل العلم مثل النووي رحمه الله لما ذكر المسألة لا انكار في مسائل الاختلاف لا لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوق فيها الاجتهاد والإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه أن يحمل الناس على مذهبه عندما كان مثلا التكبيرات على الجنازة هل لا نرفع اليد ولا لا نرفع هذا داخل في الخلاف المعتبر كما أنت لو وجدت رجلا لا يرفع وأنت ترفع لا تنكر عليه العسل فسألة الرفع الترميذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجناز والذين قالوا لا يرفع في تكبيرات الجنازة مثل الأحناف ووفقهم ابن حزم قالوا إن الرفع هيئة والهيئة لا بد لها من دليل شامعي ليه لأن الهيئة لا يدخلها الاجتهاد زي ما انت بترفع يديك أو تنشر أصابعك أو تضم أصابعك كل هذا لا مدخل للإجتهاد فيه إنما ينبغي أن نتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا دليل صحيح في المسألة يدل على هذه المسألة لكن لما نقل الترمذي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك أو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك فهذا فعل الصحابي في المسألة فإذا أنت رفعت لا بأس أو إذا أنت تركت فلا بأس أيضا خلاص يبقى ما جرى هذا المجرى في متائل الفلاف اللي فيها مثل هذا الابتهاد يبقى لا تنكر على صاحبك الإنكار المفضي إلى القطيع لكن ممكن تناظره في المسألة ونتناظر في المسألة وننطرف أيضا على الوزن الذي كان قبل المسألة الإمام الشافعي رحمه الله كما في ترجمته قال يونس بن عبد الأعلى ناظرت الشافعية في مسألة وافترقنا فجاءني في بيتي الشافعي كان فطرق بابي فأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة أي وإن اختلفنا في كل مسألة ألا يستقيم أن نكون إخواناً الذهب يعلق على هذا يقول ما أكمل عقل هذا الإمام فلا زال النظراء يختلفون والعلماء كانوا بيختلفوا اختلاف أشد من اختلافنا ألف مرة ومع ذلك لما بنقرأ في طواجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين صلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ما كان يجري بينهم كان ابن معين بيختلف مع الإمام أحمد وكان الشافعي بيختلف مع مالك ومع ذلك بنجد عبارات الثناء والتبجيل والتوقير على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك مع أن الشافعية لما دخل مصر جاء من العراق ودخل مصر أول ما جاء اعتزل ودخل بيته أكثر من شهر أكثر من شهر لا يعقد حلقات علم ولا مجالس ولا الكلام دا. ليه لانه كان يصرح بثلاث مالك في بعض المسائل وكان ابن عبد الحكم هنا في مصر كان مدافع رئيس المذهب المالكي فلما انسوا ذلك من الشافعي ولم يعجبهم صني الشافعي تكلموا فيه فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يجهر برأيه وأن يصرح وأنه ليس بعيد أن يطالف التلميذ شيخه صلما أنه معاه الدليل على ذلك وكذلك خلاف الإمام البخاري خلاف الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراف اللقاء وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعض والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة للعليز المدينة والذي يطالع كلامه في مقدمة الصحيح يرى إنه كلام قوي جداً وكلام غليظ لا يقال عادةً من فيلميذ وفي زي الإمام مسلم ليه كبير جليل مثل إمام بخارج رحمه الله لكن المثالة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغلى عنده من ملء الأرض من أمثال إمام بخارج وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالب فيش حد أبداً مثل الحق شغاف قلبه يقدم أي أحد على الحق الذي يعتقده كما كان ابن القيم يقول في الهروي يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام وهذا هو واجب النصر لدين الله تبارك وتعالى لكن لا تهادم أحداً فمسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرها الشناعة على الإمام البخاري فيما تعلق بمثال إن من بوجه نظر المسلم إن إحنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نصف السنة لأدن عندي بقاء نصف السنة أولى من البخاري ومع ذلك حفظ مسلم هذا الوجد للبخاري برغم خلافه في هذه المسألة وإن كان لم يخرج للبخاري في الصحيح ولم يخرج محمد بن يحيى الذهري أيضاً كما يعني يقول الزهبي إن مسلم كان عنده حدة فلم يخرج حديث الرجلين معه ولكن عندي إن, البخاري إن مسلم لم يخرج عن البخاري ليه لأنه أدرك جل شيوخ البخاري أدرك جل شيوخ البخاري زي نفس المسألة ليه البخاري ومسلم ما خرجوش شيء عن الشافعي قال لك لأن الشافعي مطى صغيرة وهم أدركوا أثنان الشافعي بل وأزيد كمان فالمسألة عندهم صلاة أنها نخاوة بناء كده أجود ما عنده فما ينزلش ما ينزلش بالإثناد طالما عنده فرصة إن هو يعلو بالإثناد لا ما ينزلش بهذا الإثناد بالإضافة لي أن الشافعي رزقه الله عز وجل بأصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا أسانيده بخلاف الأئمة الآخرين الذين لو لم يروع عنهم أمثال هؤلاء الأئمة لضاع حديثهم زي قتيب بن سعيد مثلا زي عمر بن علي الفلاس وزي عبو الرعيل الزهراني وهؤلاء جميعاً الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من العمة الثقات الكبار فرأوا أن حفظ أحاديث هؤلاء معثقتهم أولاً إلى آخر يعني هذه المحامل التي ذكر القطيم البغداري شيئاً منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج بالشافعي وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يفرد الشيخان شيئاً للشافعي رحمه الله في الصهر قصد أخونا إن الخلاف طالما أنه معتبر فلا ينبغي أن يفسد الود بين الإخوان طالما أنه معتبر إذا كان الخلاف غير معتبر فقبل أن نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا أن نراسله إذا كان ذلك ممكن أو أن نخاطبه في المرة الأولى بخطاب أهل العلم على قانون أهل العلم هو قرأنا كذا وكذا وهذه المثالة فيها خطأ من وجوه واحد اثنين ثلاث اربعة خمس وننتظر رد هذا الإنسان والله رجع إلى الحق وأفاء يبقى الحمد ما ماشى النعم عليه وكسبناه وذلك إنما وجدناه بقى إيه في ضلاله يعمى وماشى بقى يرد بالمثال وعمال يشتم ويرد بالتي هي أوحش ها؟ أو التي أخبث يبقى في الحالة زيدي إحنا إيه؟ نقدر نقدبه ونقدر نرد عليه وبكده احنا عملنا اللي علينا عملنا اللي علينا على قانون العلم في المساله قانون العلم اللي هو تحت مظله قوله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحه الدين النصيح. رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم وائمه المسلمين هذا حق مكفول لكل المسلمين لكل المسلمين إن احنا الأول نذكره بالله ونرده إلى الحق ردا جميلا بلا تشنيع ولا تشجيب ولا شتم ولا فلب للأعراض إلى آخره فإذا كان عند الرجل حجة قد يكون عند شبهة قد يكون عند أذلة في المسألة حتى وإن كنت أنت كممكر لا تعرفها فأنت لم تحفظ بالعلم كله مهما كانت جلالته مر الزهري قيل أمامه حديث أنت عارفين الزهري الزهر الإمام الجبل الأشم تفرد بسبعين سنة لم يشاركه فيها أحد حفظها لهذه الأمة أما ما وافق فيه الناس بالألوف والزهر معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دووين الإسلام فمر قيل أمامه الحديث فقال هذا ليس بحديث فقال له جليس وكان من أهل علم أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله قال لا قال فنصفه قال لا قال فجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه وهذا لك وخلاص ويبقى خلاص وهذا هو الإنصار لكن إذا لم تعرف شانا تقول لا أعرف ولا تنفي نفيا قاطعا زي نفع خفاض المتقدمين الكبار أنه يقول لا أصل له ألبسة مثلا أنت ما تقولش كلمة دي في هذا الزمن المتأخذ ولكن قل لا أعرفه قل لم أقف عليه هو دا اللي ينبغي أن تقوله ليه لأن أغلب العلم غائب عن بالذات في هذا الزمان في هذا الزمان تجد أغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوة وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فضلا عن بقية الأئمة المتهدين الذين جاءوا بعد ذلك أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن راجع كتابي تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد يعلم هذه المسألة جيدا. يأتي إمام كبير جدا زي الدارة قصمة زي الطبراني فينفي متابعة وهي وهذه المتابعة فالصحيح بل نفى متابعة وجدت لها عشر من المتابعين ستة منهم فالصحيحين بنفس الألصاب وبنفس الطريق فالطبراني ذا كان إمام الأئمة في زمانه وعمد وكانت الرحلة إليه ومن صالع كتبه شهد له بالحب وحسبك الواقع اللي حصلت بين وبين بعض اهل العلم في زمانه من أصحاب الأسامد الكبيرة أيضا وبيروي هذه الحكاية وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين وهو اللي بيروي المسألة دي فهو الطبراني جرى بينه وبين صاحبه هذا مناظره ده يجيب اسناد غريب وده يجيب اسناد غريب ده يجيب اسناد غريب فالمهمي كفر سيرهان فقال له صاحبه عندي اسناد ليس في الدنيا إلا عندي قال الطبراني وما هو قال حدثنا ابو احمد الحاكم قال حدثنا سليمان بن احمد وثاق الإثناد فقال له الطبراني انا سليمان بن احمد فخذه عني عاليا بدل ما تروي عن أبي أحمد الحاكم عني لأخذ عني مباشرة وفذلك فخجل وحمر وجهه وفذلك هو الجعاب وكان الجعاب لرجل كان لوف الأتنيب باع قوي وكان من أذكياء الدنيا فشوف الطبران على سعة في حفظه فيأتي مثلا المسيكين مثلي فيوم يتعقل عليه بتعاقب اثنين وثلاثة واربعة حتى وصل التعقب على الصبران عندي حتى الآن ألف تعاقب في المعجن الأوسط وحده الجزء الأول تقريبا حوالي 200 و 270 تعاقب الجزء الثاني في حوالي 450 تعاقب الجزء الثاني في حوالي 500 تعاقب على الصبران وهذا إمام الأئمة وأنا لا أسوي شسع على الصبران لا أقول هذا قواضعاً إنما أقول هذا لأني أعرف قدر وأعرف قدر الصبران فإذا كان الصبراني الإمام الكبير العالم المفرد بهذه المثابة وواقع له ما وقع فكيف بأمثالنا عشان كذا الواحد ينبغي أن يعرف قدره ولا يهجب كل أصلاه ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده هذه الإصلاقات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب فعشان كذا إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أخيك تمهل قبل ما تبعث له صواريخ سكود وصواريخ المشعر فيه وتدف حصونه وتسلب عرضه وتضحف حسناتك وتفذلها له رخيصة ويخدها منك كده سهلة يوم القيامة ترفق ويقدم يعني مصلحة أخيك على انتقاده وإظهاره بمظهر الناقص الشفيع رحمه الله كان يقول ما نظرت أحدا فوديدت أن يخطئ برجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هو أنا مليش مصلحة أن أنا أهدمه ولا لي مصلحة أن أنا أمحيه بالعكس ده أنا يسعدني أنه يلمع أكثر ويسعدني أنه إن ينبغ أكثر إحنا أمتنا فيها رؤوس عشان نيجي على كل رؤوس ونطير الرؤوس دي أما العايزين نبقى أم إيه بلا رؤوس سل من الغلمان بلا رؤوس أنا لا يسعيدني على الإصواق إن طالب علم نابد يهبط أبداً وأحزن له فعلاً إذا هبط نفسه إنه يرتفع فوق إحنا عايزين ألوف زيه عايزين ألوف مثله هذه الأمة تعيش في محمة كبيرة فما هي المصلحة إننا آجي على واحد واثنين وثلاثة وأربعة مما لهم في الناس ذكش ووهد ما بيفهمش وده غبي وداحة مش عاربي وده كذا وده كذا ولا تسمعون هذا واحذروا هذا خبيط وهذا مش عاربي وهذا إيه المصلحة؟ من المسألة دي لا بالعكس محبة الخير للمسلمين تقتضي أن هذا الإنسان لو أنه فيه خمس ست عيوب أن أنا أصلح هذا حتى يبقى بلا عيس من وجهة نظر وأن أنا أطيل النفس معاه إذا كان مستعص علي أطيل النفس معاه وأجيب الدليل واثنين وثلاثة واربعة وأترفق به الحد ما أوصل له المعلومة إذا ما وصلتش معاه لحل أنا بنظر في هذا الخلاف الذي بيني وبينه هل هذا الخلاف مما يسعني أن أسكت عنه ولا لا ستجد إن الخلاف أحيانا يسعر إن كتا تسكت عنه طيب هل أشجب عليه في الجلسات العامة ولا في الجلسات الخاصة هذا كله بيحتاج إلى فقه اللي هو الكلام اللي أشرنا إليه بطرفه وسنزدره إن شاء الله بعد ذلك في آداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إننا ممكن أسكت في موطن وأتكلم في موطن آخر ليه خشية الفساد يعني جي لي مثلا واحد يقول لي فيه شريط هو تشعر فيه مثلا دي معناها إيه؟ دي معناها أننا أبلغ من أن أقول له بلاش طب ليه أنا عملت كده لأنني توسمت فيه أنه مسعر حر وأن الرجل ده جايب شر معاه وأن القصة مش عنده نصيح اجتهاد قريب كده في سوشي قريب كده في عينيه فاتصررت هذا التصر فده بيعمل عني الزجر عندي اجتهاد مني في المسألة لا ضربته ولا خبطته ولا تجمت إنما رميت له الشريط ده معناها إيه إن أنا غير مستعد على الإطلاق إن أنا أسمع القصة بيه ثلاث ليه لا عارف أنه قد يكون هذا فيه ثلب لي من قبل حذر فيسترين أن عليه والكلام ده وندخل بقى ونسيب بقى اللي عملين يتعانوا على السنة والعملين يتعانوا على رسالة بخاري ومسلم نسيب بقى القصة اللي لهم مع قلة دفاعاتنا المؤثرة ونفضل بعض في مسائل يمكن السكوت عنها أو على الأقل إذا ما كانتش ممكن نسكت عنها بفيه مناصحة إذا ما كانش فيه مناصحب على الأقل الكلام يكون مقصور على مجالس أهل العلم اللي هما يقدروا الكلام حقا قبله والهم إذا سمعوا شيء بيكتموه إن الفتنة إذا اتصلت بالعوام لا يستطيع أحد أن يوقفها ولو كان أحكم الحكماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه شوفوا الفتنة اللي حصلت لعلي وعثمان لما دخل فيها العوام أين حكماء الصحابة وأين عصول الصحابة وأين علم الصحابة ما استطاعت هذه العقول الكبيرة ولا هذا العلم الوافي أن يوقف الفتنة لأن الفتنة إذا اتصلت بالعوام بقت زي البحر الهادف مش يعرف يواف لها فمدل ما نشغل هؤلاء بيئ الكلام ولم يتحققوا من أبجديات العلم لأننا بغي أن احنا نحفظ لهؤلاء العوام دينهم حتى يصلوا إلى بر الأمان بالاستفادة من هؤلاء الدعاة الذين أدعونهم إلى الله عز وجل الصباح مساء فمثال الإنسار يا تحتاج إلى ثقه نفس ثقه نفس زي المفتي لما بيشترث العلماء فيه أن يكون عارفا بواقع المستفتي أو بواقع البلد واقع البلد يعني فيه بلد مثلا معينة البلد دي جرى العرف على تأخير الصلاة فيه يميتون الصلاة عن وقته وأنا كرجل مبتي عارف الناس بيعملوا كده ييجي واحد يقول لي طيب أنا لما أصلي قبل الظهر قبل العصر بخمس دقائق هل أنا غلطان ما قلوش لا طالما الوقت موجود ولسه ما خرجش لا صلي إنما أذكر له الأحاديث الحاضة على الصلاة على أول وقتها وإن العبد إذا كان محبا لربه تبارك وتعالى أول ما يسمع النداء يبادل مش يأخر المسألة ونظر بله الأمثال أن أنت نديت على ابنك جالك بعد ساعة أنت ممكن يقول له إيه أي واحد يقول له ابنه إيه لما ينادي عليه يقول له نعم يقول له تعالى عايزك يجيله بعد ساعة هل ممكن هذا الأب يقبل هذا من ابنه طبعا لا يقبله ده يدل عليه كل ما يناديه ليجيله بعد ساعة يدل عليه أنه مستهين به يجل عنوش معبره ما بيحترموش ما لوش مكان عنده مش ده الكلام الكل الناس يتفق عليه فلما ننقل هذا الكلام ونضرب الأمثال والكلام ده هو ولا نرخص له ان يؤخر الصلاة ونذكر أحاديث الزجل عن تأخير الصلاة لحد ما تصفر مثلا والكلام ده يبقى ده الذي ينبغي للمفتي أن يقوله ده كان عالم الجواقع أهل البلد ييجي واحد مثلا مهمل في الصلاة نقول لك والله يعطنا شغال وعلى استئالة ومش عارف يبتاع وعلى منزل ونظف إيدي وبتاع بتبقى مشكلة هل ممكن أن أجمع بين الصلاةين وإنت عارف أنه هو مهمل في الصلاة وأنه مستهين بها لا ترخص الله والجامع بين الصلاةين أبدا ليه لأنه مش هيجمع بين الصلاةين بقى هيجمع بين خمس صلوات اتكاء على ختوى وهو ده فقه النفس اللي بيقوله اللي الأهل العلم بيتكلموا عليه فكذلك الأمر المعروف أنه على المنكر ينبغي أن يكون فقيها النفس ممكن يترك الأمر إن انكار المنكر الآن وينكره بعد شوي ليه؟ لأنه فقيه وعارف أنه لو أنكره الآن فأترتب عليه فساد أعظم يبقى يسكت لمصلحة تبليغ الدعوة تبليغ دعوة الأمر معروفة أنه المنكر هذا الانسان. فلذلك أنا أرى أن هذه الدروس الدروس الأمر معروفة أنه على المنكر لا سيما فيه آذاب الآمر إنه أرى مها من الأهمية بمكان وأرجو من إخواننا أيضا المستمعين في هذا الدرس وفي غيره أن يترجموا هذا الكلام إلى واقع عمله ولا فيما صلاب العلم لهم بيتلقوا العلم ينبغي أن يهضموا هذه المسائل هضما جيدا حتى لا يقع, حتى لا يقع بينهم ما وقع بين غيرهم نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بمعلمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أقول قبلي هذا وإشاره الله العظيم سلام عليكم تتمة هذه المادة على الشريف الكامل